أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعة شيء عظيم إن زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تغول كل مرضعة عن ما توضع وتوضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من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 وَأَنَّهُ يُحِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ سِلْقُور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فليعق فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ولذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْبِي ظَلَلٌ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْبِي ظَلَّا الْعَدِيدِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنَّ صَابَهُ خَيْرٌ طُمَأْنَنْ بِهِ وَإِنَّ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِمَقْلَبٍ عَلَى وَجْهِهِ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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وَكَذَلِكَ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُنَّا مَا أَرَدْنَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ ظُلُمَاتٍ أُرِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ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 وَإِذْ بَنَوْنَا الْمَسْجِدَ مكان البيت لِلنَّاسِ مَعْبَرًا وَلِلسَّائِحِينَ وَأَتَيْنَا مِنْ وَرَاءِ كُلِّ بَابٍ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا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 ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها, فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجر مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِنَتْ خُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمَنْ مَا رَزَقَنَا هُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَاعِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خير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 ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقواموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ أَصْحَابُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ هُوَ عَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمَّنْ لِلْكَافِرِينَ سُمًّا أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كان نكير فكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطل وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلَّا إِذَا تَمَنَّى إلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَشْيَ طَالُفِ في أُمْنِيَتِهِ فَيَلْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ ضَوْتَ أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيقٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ